บุ๊กทูหกสิบแปดแปดสิบหกแ ي ดใหญ่เล็กใหญ่และเล็ก كبير وصغير ช้างตัวใหญ่เฟลู ل หญ่เฟลนูตัวเล็กเฟ้า ر ์เล็มืดและสว่าง و มุ ي ء, <م, م, ي ء> م, م ظ ل ล و م วม ء ตอนกลางคืนมืด الليل م มุ م ล ل ل ي ل مظلم ตอนกลางวันสว่าง النهار มุ شرق ا ل ن ه ร ر م شرق แก่ชราหนุม ص ا كبير السن وشاب كبير السن وشاب ك ن ا ا ب س و ك ن و ا ของ ر ا ن و ا ك ا ب ي ر السن ا ن ا ك ب ي ر السن ج د السن ا ك ب ي ر السن ك ب ا ب ل س ب س ن ب ي ي ل ا و ن ي ن ب ل س ب ي ن س ن كان لا يزال شاباً قبل سبعين سنة. كان لا يزال شاباً. سوي وناقية. جميل وقبيح. جميل وقبيح. ب ي سوي. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. مَنْ م ُ م ن ا ق ِ ي َ العنكبوت قبيح. العنكبوت قبيح. و أ ل ا ا م سمين ونحيف. سمين ونحيف. ب و ْ ه ِ ي ْ ن ْ ا ل ْ ي َ ن ْ ك َ ث ْ ن ا مِنْ م ِ ن ْ ه س م ي ن ة ا م ر أ ة وزنها مائة كيلو هي سمينة. پوشها كيلو هاسب تینق رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف. رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف. แพงและ ثو. غالي ث م ن ورخيص. غال ي ا ل ث من و ر خيص รถราคาแพง ا ل س ي ا ال ال ر ต غال ي ย الثمن ا ل س ي ا ر ร غال ي ย الثمن มนังือพิมราคาถู ا ل ج خيص ะเจริ خيص ะ